يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له مؤمنين كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلوا أرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صحيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۚ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۚ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دوني إلها لقد قلنا إذا شططا واتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلهم من افترى على الله كذبا وَإِذِ عَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ أَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم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 إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه هو ولا يشيرن نبكم أحدا إنهم إِذَّهَوْا إن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَمْ تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة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 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أغصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قتل ما من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربا بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغادر إئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن من تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خبراً من سندس ويلبسون ثياباً خبراً من سندس وإستبرق من تلقي فيها على الارائك نعمه الثواب وحسنت منتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ولئن رددت إلى ربي لأجدن صيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي سلقك من ترابا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنيا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 ولم تكن له فئتان ينصرنه من دون الله وما كان منتصرا ونالكن ولا ينتول الله الحق هو صير ثوابه وصير العقاب وضرب لهم نزل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء، فاختلط بين ما تُل الأرض، فأصبحها شيبا تذره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدر.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 ولا يظلم ربك أحدا، ويرقون للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. انفَتَدُوا ذِكْرُهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا بَأَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد ثرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواء ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا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 جعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتائه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَبَأَ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَجِلَ غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأَ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 فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبع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 ك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقتها.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 إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقف فأتلتتخذت عليه أجراء قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت في مساكين يعملون في البحر فأردت أن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 فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا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 ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذلك القرنين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 118. وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 يَتَّخِذُونَ عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا وَهَل نُذَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الزوث نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا